بوك تو اسغيم اشتايم اثنان وعشرون اثنان وعشرون صحة حل شلوش محادثة قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة هل تخ هل تدخ ظتي س له لكن الآن لا أخ قطيا. لكن الآن لا أدخ قطعيا يفر لش؟ أي زجك أ إن دخ أي زجك أنا دخنت؟ كل إن لا على الاطلاق لا على الاطلاق؟ لو يفريع لي هذا لا يزجني هذا لا يزجني ترس لشتط معشه هل تشررب شيئا <كوسيت كونيك> <ترجم> هل تشر حضرةك شيئا ككونك <كوسيت> واحد كك واحد قك؟ لا، أني معديف بيغة لا، الأفضل بيغة لا، الأفضل بيغة أتا نسع هغبة؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ كن، لغوف إلي نسعوت عسكيم؟ ن وغلبباتكون رحلة عمل نعم وغالبا ما تتكون رحلة عمل أظ كائت أن نحن نزمك بخفش ولكننا نذ الآن إاجزة هنا ولكننا نذ الآن إجااز هنا أيزم. ما هذا الحر ما هذا الحر كان هيوم بمات خم نعم اليوم ح جدا فعلا نعم اليوم حر جدا فعلا ن يغست لنذهب إلى الشرفة لاذهب إلى الشرفة. م غ تكون هنا حفلة غ تكون هنا حفلة ترسريف هل تأ أيضا هل ت أيضا كان نحن مزمن نعم نح أيضا مدعون. نام نحن أيا مدون.